يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرف يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرف ومن قتله منكم متعمدا فجزا من قتل من النعل يحكم به دواع منكم ومن قتله منكم تعمدا يحكو به ذوى علم منكم هل ينبالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو علم ذلك قياما ليذوق وذال أمرك تحكو به ذوى علم ذوى طعام مساكين أو عن ذلك وإيامه السنوك وما لأمره عزى الله عما سلت عزى الله عما سلت ومن عاد الله منه ومن والله عزيز انتقام الله